بِسمِ اللههِ الرَّحْمَانِ الرَّحيِيمِ الَّذينَ كَفَو وَصَدّ أَن سَبيل اللَّهِ أَضَلَّ أَعملَ وََّذينَ آمَنُوا وَأَمِل الصَّانِ حَاتِ وَآ مَنوا بِم نُزّلَ علىلَ مُحَّدِ وَهُو وَحَقُّ مِ رَبّم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 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما ما في داء ان حتى تضع الحرب اوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبل وبضكم بباء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 119. ينصروا الله ينصركم ويثبت قدامكم 110. والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم 111. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله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 إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت غلنهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكلوا الانعام والنار مثوى لهم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 109. تقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشانبين وأنهار من عسل مُصَفّاة ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كما هو خالد في النار وسقوما انحمما وسقوما فقط طاع امناءهم ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا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 124. طاعة وقول معروف 125. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم 126. فهل عسيتموا إن توليتموا أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَاءَ بَصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِنَ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 والله يعلم أسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجونهم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ أُولَٰئِكَ أَرَيْنَاكَ هُمْ فَلَأَرْتَبْتَ بِسِيمَاهُمْ وَلَا تَذَرُفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ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 إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم قفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم لعلون والله معكم ولن يتركموا 116. إنما الحياة الدنيا لعب وله 117. وإن تؤمنوا وتتقوا يوتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم 118. إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا هَلْ تُمَاءُؤُ لَائِي تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الغني وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ